هذه الصوره الكريمه التي ذكر الله عز وجل في ثناياها جمله من الأداب والخلال والخصال التي ينبغي ان يتصف بها اهل الايمان لان الله تبارك وتعالى لما امرهم بمثل هذه الصفات او امرهم بان يتحلوا بمثل هذه الصفات خاطبهم بذلك النداء وذلك الخطاب العظيم الشريف وهو قوله يا ايها الذين امنوا وقد جاء هذا الخطاب بهذه الصوره في خمسه مواضع بل ان الصوره اتدحها الله عز وجل بهذا النداء يا ايها الذين امنوا وكما ركر عن بعض السلف أنه قال إذا سمعت ياته الذين آمنوا فافتأ لها آذانا فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه ولا شك أن المؤمن إذا استمع إلى نداء الله عز وجل وإلى خطابه سواء ما يتعلق منه بالمأمورات أو المنهيات فإنه في قيل الحالتين إذا استجاب لهذا النداء ولب هذا الخطاب وعمل بمقتضى هذا الخطاب فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويثيبه ويوفقه لأعمال أخرى لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يثنيكم فكون المؤمن يلبي نداء الخالق سبحانه وتعالى فهو ابن يعمل على اشياء قلبه على اشياء قلبه في ذكر قلبه بما يثكله من الاوامر واشربه من النواهي ولابد ان يعقد المؤمن قلبه على امر مهم جدا الا وهو ان الله سبحانه وتعالى ما امر انسان بشيء نهاه عن شيء الا ويدخل تحت قدرته اذ لا يخلف الله نفسا الا وسعها وهذه الاوامر لم يحرج الله سبحانه وتعالى فيها عباده بحيث كلفهم ما لا يطيقون او امرهم بان يؤدوا ما لا يستطيعون بل كل ما امر الله سبحانه وتعالى فهو ميسور سهل وما جعل عليه في دين من حركه وما نهك الله عز وجل عن شيء فعلا ان فيه مضره فيه مضره عاجله او آجله سواء ظهرت لك ام كانت خفيه عنك لكن لابد ان تعتقد ان الله سبحانه وتعالى ما حرم عليك شيئا او نهاك عن شيء الا لانه يريد سبحانه وتعالى منك ايها المؤمن المستجيب لدعوه يريد ان تطعمره ويريد ان يتوب عليك كما قال الله عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تبيلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف وهذه الصوره الكريمة وهي صوره الفجورات فيها من, ها من هذا الذي ذكرناه فيما يتعلق بالمامورات أو المنهيات فالسورة اكتبأ الله عز وجل بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا نهي والنهي يقتضي التحريف وقلنا أن التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله يعتبر من أعظم الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن هذا يعني أن الإنسان لا يكفد إلى شريعة ربه وإلى سنة نبيه فالذي يقوم به أو يتخلى عنه انما هو مما يمليه عليه الاهواء او تامر به نفسه الامراض بالسوء والمؤمن لا ينبغي ان يكون كذلك بل كل شيء له علاقه بالدين وبالشرع فانه لا بد ان يجعل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو الكلام الذي يطير اليه ويحتكم اليه ويرضى به وإسأل الله سبحانه وتعالى أن ينسيبه عليه ففي الآية في الأولى في الهنان لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله وفي الآية الثانية ايضا قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول تجهل بعضكم بعضهم أن تحبط اعمالكم وأنكم لا تفعون وانظروا هنا الله سبحانه وتعالى قال أن تحبط اعمالكم يعني لو صدر من المؤمن هذا رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فب يحبط عمله او خشيه ان يحبط عمله وفي كلا الحالتين ان وقع في ذلك فهو في خسار عظيم كون الانسان يحبط عمله يعني يسقط عمله وينزل عمله وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المساله وهو ان المقصود من قوله جعل ان تحبط اعمالكم ليس المقصود به جهاز العمل الكليين بمعنى لو وقع الانسان في كبيره سقط عنه جميع العمل ولا ينفعه العمل لا الذي يسقط العمل ويبطن العمل ويذهب العمل, العمل هو الكفر او الشرك بالله سبحانه وتعالى ولو اشركو لاحبط عنه ما كان يعمله لان اشركنا لاحبطن عمله لكن لأ مع ذلك جاء النصوص في الكتاب كهذه الايه ان تحبط أعمال لازم نشعر وجاءت نصوص ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ان من قام ببعض الاعمال فان عمله يحدث وبعض اهل العلم قد ذكر تاملات في معنى حق العمل فمنهم من قال انه ليس هو إحباط الكلي وانما هو احباط الجزئي هو احباط للمنزله وبعضهم قال ان هذا خرج المخرج الغالي يعني فيه نوع من التمهيز والضجر يعني الخشي إذا أردت عملكم بمعنى أن العمل لا يحدث لكن يمكن أنكم لو تماديتم يحدث عملكم فهذا فيه نوع كالتحذير والتخوير وهذا الذي ذهب إلى الحرب المحاجة لكن الصحيح ما دم إلا نصوص موجودة صحيحة ثابتة عن أن يتعطينا أن تفيش أن من عمل عملا قد نهى عنه الله ونهى عنه الرسول فكي حقق عمله يذهل عمله كما قال في الحديث من سيتطلق صلاة العسر أو من صارت صلاة العسر بمعنى حتى خرج وقتها عمدا دون يعني ميشيان أو نوم فقد حقق عمله فقال العلماء أن هذا الحديث يدل على حق العمل فنقول أن العمل ينقص ويحقق لكن أن يذهب كلية لا الله علي ما مقدار ذلك العبص وذلك المجود وهذا يكفي على أنه أمر في طائف الخطورة كل الإنسان يتعيد عمل صالح ويسقط أو ينقص أجر ذلك العمل لأن الإنسان مطالب عن نزيده في الحسنات وأن تضعف له الأجور لا أن يذهب عمله الطالح ولهذا قال أن تحضر عملكم وأنتم لا تشعرون فهذا قل على أن ما خاطر الله عز وجل به أن إذن يتعلق بنهب يتعلق بنهب ويتعلق بشيء محرّخ كوّل الإنسان صوته فوق صوت النبي قال ولا تَفْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَاجَنَهَ لِبَعْدِكُمْ بعضا بَعْدَا أي لا بعضكم لا ينادي بعضكم النبي صلى الله عليه وسلم كما كتنادون أنتم فيما بينكم كما قال الله عز وجل في آذين وخلا لا يجعل الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي بعضكم بعض بل لابد أن تحترموه وأن تعظموه وأن توقروه وأن تدجلوه وأن تدعوهم كما نداه الله عز وجل يا أيها النبي يا أيها الرسول وقد ذكرنا هذا في البس الماضي وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى في جميع القرآن كلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال له يا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو يا أيها المزميل أو يا أيها المجتهد ولم يقل له في آية واحدة يا محمد الا ما جاءت سيئات في إحباطه، كقول تعالى محمد رضي الله الذين معه أشجع الفرح مأبئنا بينما سائر الرسل والانبياء الله عز وجل ندهم بإثناءه ونذنه يا ابراهيم يا نور يا عثمان يا أنطونس ناس يا موسى أبى ولا تقد يا داود إن جاءنا خالق من الارض كل الأنبياء او تقرير جميع الانبياء ناداه الله عز وجل بإثناءه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ندهم بنبؤة والرسالة هذا يدل على مكانة النبي الله وعلى عظام قدره وعلى نبل منزلته عند الله عز وجل وبنساء الانبياء ايه هو افضل عليه الصلاه والسلام افضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كل العزم لان الله سبحانه وتعالى لما بعد الانبياء والرسل اصطفى منهم الرسل الرسل افضل من الانبياء لان الرسول الله سبحانه وتعالى ينزل عليه يوعي إليه وينزل إليه شريعه وامر بالتبليغ أما النبي في الله عليه وسلم اليه لكن لا ينزل عليه شريعه جديدة بل يكفي ذلك النبي بتبليغ رساله النبي الذي كان قبله ولهذا قال كل رسول نبي وليس كل نبي رسول عم. ومن الرسل يوجد خمسه هم افضل الرسل على الاطلاق وهم الذين امر ان يتعلموا بالاحتجاب لفط كما صبر قوم من الرسول وهم المذكورون في قول عز وجل لصرأة إحزاب وهم نوح للسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلق عيسى وأفضل الخمسة الخاليات محمد وإبراهيم فإبراهيم خليل الله ومحمد آه خليل الله هذا خلاف لمن يقول بأن إبراهيم هو خليل الله ومحمد حبيب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم هو خليل لأن الله أحبه خليل لأن الخلّ أعظم وأكثر برد من المحبة وإن كان من أنواع المحبة لكي أعلى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم مستخداً من العباد خليل لاتخذت أبا بطع خليل قال هو الذي ستتخلل محبته فئة في, في حيوك حتى لا يكاد ينساه في لحظة من اللحظة فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن عبد وإبراهيم عبد هو خليل الرحمن لأنه يقول بأن الخليل إبراهيم هو خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله لكن في هذا إبراهيم افضل من محمد صلى الله عليه وسلم من الرسول كما على هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه ليخاطب بها الناس وليعلم بها المؤمنين إنما نزل من أجل تعظيمه عليه الصلاه والسلام ومن أجل توقيره لماذا؟ لأن كل خير وصل الينا من ربنا ف. جاء من منه صلى الله عليه وسلم ومن طريقته ومن علمه فكل خير وصلنا من الله جاءنا عن طريق الرسول وكل شر عذرنا منه انما جاءنا هذا التحذير من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصبه الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسولا من انفسكم عزيز عنه ما علمتم حريصا عليكم به مؤمن رؤوف رحيم ولهذا اشتركت محبه صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى كان لما كان الرسول يقول المرء مع من احب يعني يحشر المرء مع من احب هذا كان انس بن مالك لما سمع من الرسول هذه الكلمه قال يعني ما سمعنا شيء ما فرح اهل المدينه بشيء ما فرحوا بي بي به بهذا الحديث وبهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله لان الصحابه كلهم كانوا يحبون الثنتين وكل معظمونه هوي وخيرنا خاصة لما نزل عليه هذه سور. ولا يقال أن الصحابة هم الذين ذهبوا بهذا الفضل، ولا يمكن أن يناسبهم غيرهم ممن يأتي بعدهم لأنهم من يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا إشارة في ذلك، بل نقر بأن الصحابة أفضل هذه الأمم، ولا يمكن لأحدنا وأول من جاء بعدهم مهما كان. عاليا وقويا في الإيمان والعلم لن يصل إلى وصل إليه الصحابة لا في العلم، ولا في العمل، ولا في الصلاة ولا في التأكد، ولا في الجهاد، ولا في الإخلاع لأن الله سبحانه وتعالى على رضي الله عنهم ووجد عنه وانزل فيهم القرآن مجدنا إلى يوم قيام. ولكن مع Thanrage نعلم أن القرآن إذا أنزله الله عز وجل فانزله الله سبحانه وتعالى الوحاد أن يوم قيام. ينتبعوا منه الناس ويشبعون منه، فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم له مجال أيضا ليحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ويُبجِب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميّتة ومادية، فإذا أمرنا أو امر الصحابة أن لا يتقدموا بين يديه بكلام أو بحكم أو بقضاء، نحن ايضا لا لنا أن نتقدم بين يدي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحكم بغير معحب من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقضي بغير قضاء من نفس صلم أو بغير سدو النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا إلي أهلله الإسان فهو نوع من التقدم بين يديه person كذلك رفع الاصوات كون الإسان مثل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو بعد ذلك لا يعني يهدأ ولا يخف بل يريد أن يماري وأن يجادل وربما قد يرفع صوته على من ذكره بذلك الحديث أو مثلا يذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ربما قد يغفل ويتكلم بصوت عالي أو حتى زيارته لقبر النبي عليه الصلاه والسلام كما يفعل كثير من جهله يذهبون إلى ذلك المكان ويزأون بالطراح والعويم ويستغلثون في بعض الأمور يعني الشركية التي قد تعبق أعمالهم وتلتب أذنبهم وهم يظنون أن ينحسنون الصمع بل واجب أن يتعلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما دخل سائر المساجد لكن لا شك أن يتدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسجد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى فيه صلاة كان كأف صلاة فيما سيوه إلى المسجد الحرام هذا يكفي الفضل الذي فيه وكل رسال يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتذكر أنه عليه الصلاه والسلام نبذ في هذا المسجد وعلم أمة خير أمه الناس. من ذلك المسجد ومن ذلك المكان كان يشيع النور وكان يأتي الناس إليه من كل هذا بمعطور العلم والعمل والهدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في ذلك المسجد يعني أعمل الدولة التي قادها عليه الصلاة والسلام والتي بعد ذلك فتحت الأمطار وفتحت البلدان بل وفتحت قلوب الناس في مختلف الأمطار فهذا كله إذا ذهب الانسان إلى ذلك المكان لابد أن يصفر هذه الأمور وان يصفر هذه المواقف ونعود إلى موضوع درسنا وإيجاد هذه المقدمة فقلنا أن الله سبحانه وتعالى لما حذر من امرين عظيمين الاول التقدم بين يدي الله ورسوله والثاني هو رفع الصوت على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر مدح وذم ذكر مدحا وذما المدح يختص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يقول فيهم عبد الله بن مسعود ابرها من امه قلوبه وأعمقها ايمه واقلها تكلفا واقونها هديء لانهم كانوا على الهدي يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار لهم على محدث البيضاء فائشه بهديها لم يغيروا ولم يبدلوه كما وصفه الله عز وجل في القران من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قرا رحبه ومنهم من ينطبع وما بدا بتبديله هذا اصدق وصيه يقول في الصحابة رضي الله عنهم وبعد ذلك ذكر زمن لاقوام جهدوا هذه الأداب او تجاهلوها فزمهم الله عز وجل اما المدح فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم نصره ورجل عظيم فلما الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن رفع الصوت بحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعائه وندائه كما ينادي ويدعو بعضهم بعضا خشيه ان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فيغضب الله سبحانه وتعالى بغضبه فيحبط عمل من اغضبه بعد هذا الله سبحانه وتعالى ندب الى غفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وارشد اليه وحث عليه ورغب فيه فقال ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما قال العلماء هي فيها ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترغيب عن الإخلال به يعني بعد ان رأى هذا من الإخلال بهذا الأدب العظيم وهو أنهم يرفعون اصواتهم فوق تغفر الرسول ذكرهم بهذه الآية ليرغبهم في خفض الصوت عنها وهذا اسلوب القرآن لأنه في الجمع بين الترهيض والترهيض ما ذكر رعج والجناس إلا وذكر الجنب ما ذكر أعمال الكفار إلا وذكر أعمال الشر ما ذكر المشقع إلا وذكر التواب الجزاء التي يأتي عقبها فكذلك هنا انظر لما حذر من أمر عظيم أو من ذنب عظيم كون الإنسان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن ما نقابل ذلك النهي أنه يكون من الخير ويكون من من السلاء، ولهذا قال إن الله إن الذين يغضون أصواتهم، مع أنه قال لا تضع فقط فقطضين، ولهذا قال العلماء هذه الآية ترديد في الانتهاء علم له عن عنه بعد الترديد من الإخلال به، فيكون المعنى يغضون أصواتهم يعني يحفظون هذا الأدب العظيم، مراعاة للأدب أو خشية. الاخلاص بذلك النهي الذي عنه وقول الله عز وجل ان الذين يغضون ابصارهم غض الصوت هل الاولى هو خفضه كالبطر يقال غض البطر اي خفض البطر وقد قال الله عز وجل في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم يغضوا يعني يخفض من ابصارهم ومنه قول جريئ فغض الصرف انك من نميل فلا كعبا بلغت ولا كلابه قال هو هو يهدو رجل من, من نميل من قبيله نميل فقال عز وجل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اي يبالغون في خفضها واصول الخفض الحقيقه هو النقص من الشيء ومنه نقص الصوت وانما امرهم الله عز وجل أن يغبوا أصواتهم عند رسول الله إجلالاً وتعظيماً وتوقيراً وتبجيراً للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كلموه أو كلموا غيرهم بين يديك يعني سواء تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كلموا غيرهم وهو في ذلك مجلس هاضروا بينهم لابد أن يراعوا الأدب عند ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا هنا الى هذه الآية تأملوها قال ان الذين يغضون بالتأكيد اصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أي في أو عند مقابلته أو حين سؤاله في كل هذه الأحوال عند رسول الله وتلقيبه برفض الرسالة عند رسول الله لم يكن عند محمد وإنما قال عند رسول الله هذا فيه دلاله على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وكذلك ينبغي أن تكون عند المؤمنين ونبل قدره، لان لأن الله تعالى وزعر رفعه مكان عليم لأنه جعله خاتم انبيائه وأفضل رسوله وهم الذي حمل آخر كتاب يكون في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام أفضل وخبر ولهذا الله تعالى قال إن الذين يغطون اصواتهم عند رسول الله عند رسول الله وكأن الآية كما قال بعض العلماء فيها إيجاد على ضرورة أو وجوب ترقيب النبي صلى الله عليه وسلم برفض الرسالة كما خطبه ربه وجل لا أن يسر باسم، كما يناجي بعض الناس بعضهم بعض وبعض. وحتى إذا قال اسم محمد فانه يصلي عليه لان من المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه بالمجلس ولهذا قال عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكر عنده ولم يصلي عليه البخيل من ذكر عنده ولم يصل عليه فالله سبحانه وتعالى مدح ايضا قال قارئين الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اولئك هذا استشهاد وانما اعاد ذكر هؤلاء الذين يغطون اصواتهم في ذكر الله لعلوا مكانتهم وسمو قدرهم ومنزله عند الله عز وجل واولئك ايش اشاره دال على البعد والبعد فيه معنى الاعلاء الى القدر ورفع المكان فكان الله عز وجل اسم فقال هؤلاء الذين يغطون رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم بشدائد امتحن الله قلوبهم من تقوى كلمه امتحن من الامتحان يعني الابتعاد ماخوذا من قولهم محن الأبيل. الأبيل محن محنه الأديم الأديم هو الدين يعني محنه الاديب منحن بمعنى وسعته وشرحته فالله عز وجل لما مدح هؤلاء الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم اصحابه عليه الصلاه والسلام خير هذه الامه كابي بكر الصديق وعمر بن خطاب وثابت بن قيس بن شماس هؤلاء كانوا إذا حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكاد يسمعوا كلامهم أو صوته حتى يستثبتهم منه يعني يطلب منهم أن يعيد له كلام كانوا يقفضونه كأخي شرار يعني كالإنسان الذي إذا كلم إنسان يكلمه في اذنه حتى لا يسمعه فكذلك كانوا يتكلمون مع الن algoril sallallahu alayhi wa sallam بعد نزول هذه الاية بعد نزول هذه الاية فقوله تعالى اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي ان الله سبحانه وتعالى امتحن قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير امتحن قلوبهم للتقوى اي اخلصها وجعلها اهلا ومحلا وهذه الاية امتحن الله قلوبهم للتقوى هي كقول الله عز وجل في صورة البالس وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تدّوه عليه الصلاة والسلام، وحموه، وعظموه، ووقروه حتى إن من العلماء من جمع أشياء عظيمة تدل على ما كان عليه الصحابة من التوقير لنبيهم عليه الصلاة والسلام، بل إن كتب السيرة لا تكاد. كتب السيرة لا تكاد تذكر شيئا الا وذكر جوانب مشرقه من هذه الصحابه رضوان الله عليهم ومن تعامل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع نبيهم عليه الصلاه والسلام بل ان القاضي عياض من علماء المالكيه الف كتابا يقع في اربع مجلدات سماه الشفاه بتعريف حقوق المصطفى وذكر جمله كبيره منها كيف كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يشتعيون منه وكيف كانوا لا يرفعون اصواتهم أمامه وكيف كانوا يغضون اصواته إذا سألوه أو استفهموه عن شيء بل ان الواحد منهم ما كان يعني يقدر على رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يقدر على حتى ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنون ان يأتي العربي الذي يأتي من البادية والأعربي دائما يكون عنده قادة وعنده هكذا فبالتالي يجرى على سؤال من القصة فكان الصحابة يبرح إذا جاء الأعراب حتى يكونهم مؤنث عن السؤال. خوفا من أداية عدم أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالله عز وجل مدح هؤلاء الناس وهم أحبنا للقصة قال امتحن الله قلوبهم من سهلة أي أخلطا واصطفا وجعلها لتقوى الله عز وجل والمعنى يعني أولئك الذين امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتعلاق يعني هنا محدود يوجد لكن لم يفكر لماذا لأن كلمة امتحن داله على ذلك يعني لما كقولهم امتحن الذهب متى يمتحن الذهب إذا وخل النار فيبقى الخارج الجيد وأما الخبز الذي فيه فإنه يذهب فكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخلص الله تعالى قلوبهم للتقوى والتقوى هو فعل ما امر واجتناب مناه ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم هم الموصوفون بالتقوى والتقوى هو راس الامر مخافه الله عز وجل راس الامر لان الانسان اذا اتقى الله سبحانه وتعالى كان منتهلا للامر مشربا للنهي وقافا عند شرع الله سبحانه وتعالى لا يزيغ ولا يحيث وحتى إن وقع في المعطية فإنه سرعان ما يقوب ويتوب ويصلح ويستغفر الله سبحانه وتعالى وحين يبدل الله تعالى سيئاته حسنات. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتحن الله قلوبهم من قال عمر فرأ الله قلوبه من الشهوات لذلك حتى عندهم شهوات لكن كل ما كان في قلوبهم إنما جعلوه في مخافه الله سبحانه وتعالى فلذلك اصلح الله سبحانه وتعالى احوالهم واصلح الله تعالى ظواهرهم ولهذا بعض اهل العلم استنبط فائده من هذه الايه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى قال فيه دليل على أن الاصل في اصلاح العبد لنفسه انما هو إصلاحه من لقلبه يعني أن البداية تكون من القلب لأن علامة نجاح الانسان في صلاحه هو أن يبدأ بمطره قلبه، بإصلاح قلبه وهو الذي عشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم عشر إليه في قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا قال يقولون التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا واشار الى صبره ثلاث مرات لان الانسان لا يعتني باصلاح الظاهر قبل ان يعتني باصلاح الباطل الا عبره لصلاح الظاهر لا عبره للباطل ولهذا الانسان اذا اصلح قلبه وملا قلبه بتلك الاعمال الصالحه بالاعمال القلبيه من محبه الله ولحبه الرسول والتوكل والانابه والخشيه والرهبه والرغبه والرهبه والرضا والصبر هذه كل اعمال القلوب اذا وجد هذه الاعمال في القلب فان ما يكون بعد ذلك من اعمال ياتي بها الانسان فان كل الأعمال تصح هذه الايه تدل بها العلماء على ان الاصل في اصلاح الانسان هو قلبه اذا لم يصلح قلبه فانه يتعنت وانه يبذل جهد في يجب عليه ان يبدا باصلاح قلبه لان الانسان اذا صلح قلبه وصلحت اعمال قلبه بعد ذلك تصبح الاعمال الاخرى يصلح لسانه وتصلح جوارحه وإلا اذا لم يصلح قلبه قد يقوم بالعمل الصالح قد يتكلم ويرضى على الزوج لكن يفعلها نفاقا ولهذا المنافق قد يعملون من الصالح ما يعمل اهله اهل الصلاح ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سماهم بانهم اهل نفاق وهم معذرون لماذا لأنها لأنه لم, تصل... لم تصلح قلوبهم لم تصلح قلوبهم روالهم صالحة لكن لم تصلح قلوبهم والأولى أن يبدأ الإنسان باصلاح قلبه والدليل على أن الأصل هو اصلاح القلب وأن العمل لابد أن يبدأ به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أحب لله وأبغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان الإيمان اربعه أمور. هذه الأمور اربعه كلها من أعمال القلب، كلها من أعمال القلب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استكمالها من فعلها فقد استكمل الإيمان. كمل إيمانه. لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا قدر عليها العبد فإنه على غيرها من الأمور أسهل وأيسر بالنسبة إليه. ولهذا إذا كان الإيسان لا يحب إلا لله ولا يحب إلا في الله. ماذا يعني هذا؟ معنى أنه يحب أهل الخير. ويحب اهل الصلاح. ويحب الأنبياء. ويحب الرسل، ويحب العلماء. ويحب ما أحبه الله. ويحب من أحبه الله. ويحب ما أحبه الرسول. ويحب من أحبه الرسول. هل هذه يقولوا علمات الصلاح. كذلك من أبغض لله أبغض لله يعني أبغض ما يبغضه الله عند وجهه، يبغضه الرسول. يبغض الكفراء وأهله. يبغض المعاصي وأصحابها. يبغض الأعمال التي يبغضها الله والرسول. وهي تجعلنه ما يسمى بالولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من الكفر وأهله، وكذلك من أعطى ومنع لله عز وجل، إذا أعطى لا يعطي إلا لله وإذا منع لا يمنع إلا لأجل الله عز وجل، فإذا كان الانسان أقبل على هذه الأمور وهي أعمال قلبية صلب جميع اعماله فهذه الآية استدبرها العلماء على أنها في إطلاهي أصوله، هل هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكذلك هنا قال قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو سبحانه وتعالى خبير بالقلوب خبير بالشر وأخفى ولهذا قال عز وجل أي هؤلاء الذين يصلحون قلوبهم بالتقوى والذي ينجم عنه هذا الأجب وهو أنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر عظيم وانظروا هنا ذكرها بالتنكير والتنكير يدل على استخيم والتعظيم لهم مغفرة وأجر عظيم وجمع الله سبحانه وتعالى لهم هنا بين أمرين عظيمين أو بين جزائين عظيمين لم يقل لهم مغفرة أو لهم أجر لأنه جمع بين المغفرة والأجر العظيم فالمغفرة متعلقة بما سلف من ذنوبهم من السيئات المغفرة مغفرة من الغفر وهو ما يتقي به الإنسان الأعداء. ضربات الأعداء إذا أدتهم سيوف والرماح فكذلك المغفرة الله سبحانه وتعالى من صفاته المغفرة من أثنائه الغفور أنه يتجاوز عن عباده يغفر له ذنوبهم يعني يكفر عنهم السيئات ويزيلها عنهم ويذهب باثارها فلا تبقى عندهم مغفرة أي ما تعلق بالسيئاتهم فإن الله عز وجل يذهبه ويمحوه ويزيله ثم بعد ذلك يزيلهم فضلا من عنده وهو أن يكتب لهم الأجر وليس الأجر فقط وإنما ذكر له صفة وهي الأجر العظيم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجر عظيم وهذا يدل على ان الانسان اذا اعتنى بالاعمال القلبيه اذا اخلص بهذه الاعمال فان الاجر الذي يحصله والمغفره التي تناله ي... لذنوبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لانه قال لهم مغفره واجر عظيم وهذه الايه ايضا من الفوائد التي ذكرها العلماء قالوا تحمل الناس على أن يتادبوا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما تحملهم ايضا على أن يتادبوا على من يكون في منصب النبي كالعالم والوالد والصالح والحافظ فإذا قدر أنك تعاملت مع أناس أو خاطبتهم وكانوا أصحاب فضل وأصحاب نعمة كانوا سبب في هدائك أو في تعليمك فلابد أن ولا بد أن تبجلهم وأن لا تستعلي عليهم وأن لا ترفع على صوتك على فوقهم وأن تناديهم بأحب الأسماء إليهم هذا أذب لا تذهب إلى العالم وتناديه باسم تقول يا فولان يا فولان تقولوا يا شيخ أو يا فضيلة الشيخ أو شيء من هذا القبيل ولا سيما إذا كان معروفا عند الناس بالعلم ولا عنده منصب فتوى فاذن به وتناديه باسمه بل ناديه كما يناديه الناس يعني بالاسم الذي هو اهل له وكذلك لا تكلمه الا في الاوقات التي يكون مستعدا للكلام فيها مع الناس لا تحرجه اذا قال لك لا استطيع اترك الكلام معه اذا يعني قال لك لا تطيل لا تطيل اذا قالت لك لا اسال هذا السؤال ولا تزيد كيف عند ذلك الحد هذا ادب يؤخذ من هذا لان العلماء كما ورثوا الميراث الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دينار انما ورثوا العلم فالعلماء اذا كانوا ورثوا اخذوا هذا الميراث العظيم من الانبياء فلا بد ايضا ان نتأدب بما عندهم من هذا الميراث ولهذا يذكر الامام القلوسي رحمه الله قال لما كنت صغيرا قرات في بعض الكتب ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى ابي بكر كعب احد المقرئين الكبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى بيته ولكن ما كان يدق على الباب احتراما له حتى يخرج فلما يخرج ابي ويرى عبد الله بن عباس وهو من آل البيت وهو من علماء الصحابة يقول له يا عبد الله يا ابن عباس هل دقت الباب قال لا أن العالم في أمته كالنبي في أمته والله عز وجل قد قال في كتابه ولو أنهم صبروا حتى تخلوا جئينهم لكان خيرا له يعني انظروا توقير العلماء وكان أيضا لما يخرج أبي بن, كعب أبي بن كعب وهو على دابته يأتي إليه عبد الله بن عباس ويأخذ بخطام ناقته ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فينزل أبي بن كعب ويقبل يد بن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام اشترى من بين أهل العلم وكما قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله وأصحابه وحتى قال الإمام الألوسي لما ذكر هذه الفكرة قالت وهو أنا صغير ومع ذلك عملت بها مع مشايخي عملت بها مع مشايخي. ولهذا هذا نحن أن نأخذ من هذه الآية ومن هذه ومن هذا الارشاد العظيم ومن هذا المدى الذي ذكر الله عز وجل في حق أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان نعامل ايضا الصالحين من الناس من الوالدين ومن الحكام ومن العلماء ومن الدعاه ومن الصالحين لا بد ان يكون عندنا هذا ذلك الادب وذلك التم وتلك المعاملة اللائقه وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المدح ذكر أيضا ما يستحقه بعض الأقوام الذين أخلوا بهذا الأدب الذي أمرهم الله عز وجل به فقال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذه الآية قال أهل العلم بالتفسير وقد الامام الإمام واحمد وأحمد وغيرهم أن سبب نزول هذه الآية أن قوم من بني تميم وهم الركب الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الهجرة وكان زمن الوفود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يبيعونه عن الإسلام أو يسألونه عن أمور دينهم قيل وأن القائل الذي داهو هو الأقرى عبد الحادي رضي الله عنه وقيل أن ركب بني تميم كان يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا مدحنا شيء وإنا ذمنا إنا مدحنا زين وإنا ذمنا شيء يا محمد أخرج إلينا فكانوا يستعجلون خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عليه الصلاة والسلام في حجرته مع ازواجه في شغله وهم كانوا ياتون ولا يصبرون فيقول أخرج إلينا يا محمد فنحن اذا ما دحنا فمدحنا زين وذمنا شيء فخارج أيضا الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال لهم ذلك الله عز وجل. الله عز وجل هو مدحه ذي وذمه شيء أما الإنسان فقد يمدح ويخطئ وقد يذموا ويكونوا مخطئا فكانوا يأتيوا ويقولوا يا محمد اخرج إلينا ولهذا قال تعالى إِنَّ الذين يُنَادِونَكَ إشارة إلى هؤلاء القوم العراب الجفات لأن السكان البادية دائما عندهم هذا النقص في الأدفة وإن كان عندهم خصال، عندهم خصال وعندهم يعني الأوفاف وعندهم بعض الأمور التي يحسن بأهل الحضر أن يحصلوا عليها، لا ينبغي أن يفرطوا فيها. عندهم مثلا الكرم، عندهم الشجاعة، ولكن عندهم أحيانا هذه الغرضا وعندهم هذا الجفاء، جفاء القلوب، وعندهم سوء التعامل فيما بينهم، ومع ذلك يعلمون. فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرا. ينادونك يعني اشار الى هؤلاء القوم من وراء الحجرات اي يأتون خارج البيت حيث لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هنا ليس معنى انهم يأتون من خلف البيوت لان كلمه وراء ماخوذه من المواراه والاستتار سواء كانوا من خلف او كانوا من قدام او كانوا عن يمين او كانوا عن شمال ما دام لا يراهم فهم وراء اما اذا راهم فلا يقال انهم وراء قالوا أن هؤلاء القوم كانوا يأتون إلى حجورات النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى كل حجرا، لأن حج حجارات النبي صلى الله عليه وسلم تسعة حجرا. بيت ولو تسعة حجرا لكل زوجة من أزواج لعلي صل الله وسلم لها حجرا. فكان يأتي هؤلاء القوم ينادونه يا محمد، ثم يذهبون إلى الحجرة الثانية يا محمد، وإلى الحجرة الثالثة ينادونه، وقيل أنهم كانوا يتفرقون ويُنادون بصوت واحد يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إليهم. وهذا فيه من الإحراج وفيه من سوء الأدب ما هو غير خاف على العاقل لأن الله عز وجل بعد ذلك قال أفطرهم لا يعقلون يعني معظم هؤلاء الآراب لا يعقلون ولا يفهمون لأنه لو كان عندهم عقل والمقصود بالعقل هنا عقل الرشد ليس عقل التكليف لأنه لو كان يورد به عقل التكليف ما ذمهم الله عز وجل لأن العقل على نوعين قال العلماء عقل ورشد وعقل تكليف عقل الرشد, الرشد ضد السفح وعقل التكليف رده الجنون ولهذا إذا قال مثلا العالم أو ثقيه أنه لا من الشروط التي ينبغي أن في المتوضع مثلا أو في المصلي أن يكون عاقلا مميزا فالمقصود بالعاقل هنا عقل التكليف لكن لو قلنا في الإساء الذي يتصرف في المال لابد لهذا المتصرف أن يكون عاقلا ما المقصود به؟ المقصود به أن يكون راشد يعني يحسن التصرف في الأمور أو في صرف المال وفي إنفاق المال فكذلك هنا قال تعالى إن الذين ينادونك وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ليس عندهم هذا العقل عندهم شفه ولا يضبطون الأمور لانه لو كان عندهم عقل لتأدبوا وصبروا حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل قال لو أنهم صبروا حتى تخرج اليه لكان خير لهم وهذه الحجرات التي كان يسكن يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غاية وقد وغشّم إليها. ما ذكر عن حسن البصري أنه قال دخلتها في زمن عثمان بن عفان، فكنت ألمسها بيدي، لأنها كانت يعني قصيرة حتى لا يستطيع الإنسان يعني أن أن يرفع يعني الرأسه فيها، بل كانت يعني المتوافعة دليل على مكان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزهد والتقشف في هذه الحياة الدنيا وأزواجه قد رضينا بهذا لأن الله عز وجل خيره خيرهن في القرآن الكريم قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتون تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبدالي المجسينة من كنا أزونا عظيم وقبل ذلك إن كنتون تريدنا حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمت عكونا وأسترحكونا صراحا الجميع ولما رأى أن نزلت عليه آية صار يخير زوجتنا وقال حتى قالت عائشة كانت هي تريد أن تكون الأخيرة يعني ما اختار زوجة نفسها فكل واحدة منها تختار الله ورسوله والدار الأخيرة وكذلك عائشة رضوح عليه وحتى يعني لما قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى لما يعني ضمت هذه الحجرات في عهد الوليد بن عبد الملك وأطبح في المسجد وأزيلت لأن كانت مبنية بجريد النخل، بك الناس لأنها كانت تمثل يعني غرفات وبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يرونك في البيوت، فتبقى ذاكرتهم لاسقة بما بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم وبدخوله وخروجه من هذه البيوت. بك الناس لما أدخل الوليد بن عبد الملك هذه البيوت في المسجد يعني في المسجد رسول الله, صلى الله عليه وسلم وكانت علم السيب يتمنى ويقول وذبت أن الناس تركوها يعني على ما هي عليه يعني حتى إذا جاء الأفاقي والناس من سائر البلدان يرون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة المتواضعة ومن الحياة التي تدل على الزهد فذلك أدعى لهم من أن يذهدوا في هذه الدنيا وأن يتركوا المفاقرة في البناء ويعني التنافس في الدنيا فالله عز وجل اذا ذم هؤلاء القوم لأنهم كانوا من دون النبس صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ولهذا الله عز وجل قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا الصبر وحفظ النفس عما تهواه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لا كان خيراً لهم لماذا قال الله عز خير لهم لأنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصبر وخرج إليهم سوف يقضي حاجتهم وإذا سألوه يجيبهم أما أنهم إذا استعجلوا ذلك الامر ربما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وردهم وربما غضب عليهم وما إلى ذلك ولهذا الإنسان أحياناً لما يستعجل الأمور قبل اوانها فإنه يحرم. من خيرها ولهذا الانسان إذا استعجم قبل ظهورها وقبل نظوجها فإنه يحرم من خيرها ويحرم من هذه الصمرة ولهذا لابد الإنسان يعود نفسه صبر لهذا الله عز وجل قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم خيرا لهم أي أن وسلم يجلس إليهم ويسمعهم ويجيبهم وربما يكرمهم لكن إذا استعجلوه وأخرجوه ربما غضب عليهم وردهم فلا يستفيدون فلا يكون في خروج النبي صلى الله عليه وسلم خيرا له مع أنه صلى الله عليه وسلم ما أتاه رجل يسأله حاجة إلا قضاه له إلا قضاها له عليه الصلاة والسلام ما كان يرد إنسان حتى كان يأتي الاعرابي إليه والنبي صلى الله عليه رداء فيجذبه ويقول له يا محمد يعطيني من مال الله الذي أتاه فيعطيه إياه صلى الله عليه وسلم ولا يتفيد اليه التقيل فليتقل لها سائل يعني لو لم يكن عنده ما يعطيه إلا نفسه وروحه لا لأعطها إياه ولهذا كان يقولون بأن أنت بيت يعني قيل في إنسان كان يجود ولا يبخل وقالوها في خليفه لكن قالوا بذلك أحق, أحق بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوم شاعر ما قال لا قط إلا في تشهده ما قال لا قط يعني إلا في التشهد لما يقول اشهد ان لا اله الا الله لولا لو التشهد كان لا نعم يعني لولا التشهد كان لا نعم اي انه صلى الله عليه وسلم ما كان يرد احدا ياتيه لقضاء حاجته يساله مال اعطاه يساله دعاء يدعو له يساله خيرا من خير الدنيا والاخره يملكه عليه الصلاه والسلام الا اعطاه اياه ولا يرد له ولهذا قال تعالى لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم وهذا يدل على سعة رحمه الله عز وجل مع ان هؤلاء القوم اساءوا الاداء مع لكن لما كانوا في طبعهم الجفا وكانوا سكان باديه وكانوا اعرابا الله سبحانه وتعالى غفر لهم ما صدر منهم فقالوا والله غفور رحيم وهذا يدل كما قال العلماء على ان الانسان قد يقوم ببعض الذنوب والمعاصي ولكن اذا لم يكن مستحلا لها ولا يكون قصده هو يعني اظهار العصيان والتمرد فان هذا الذنب اذا صدر منه وهذه المعصيه اذا صدرت منه فان الله سبحانه وتعالى يغفرها له لان ذنوب العباد هي تحت مشيئه الله عز وجل حتى ولو لم يكن منها الانسان الله عز وجل اذا شاء غفر له واذا شاء حسبه عليه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بالله عز وجل الذنب الوحيد الذي لا يغفره bio억 will only shirk الا الى تاب منه الاسام اذا تاب الاسام من الشرك والغبر فإن الله عز وجل يتم لكن اذا مات والبيت من الشرك فإن الله عز وجل يحاسب عليه يوم القيام ويخسر خسرنا المبينة لانه من شهد بالله فقد حرم الله عليه الجلل عن اواه كما قال الله سبحانه وتعالى تعالى اما سائر الذنوب فالله سبحانه وتعالى قد يتجاوز العبادة كما قال في هذه الان وقال الذين يدعون مع الله الهنا اخر ويكون الناس لته حرم الله الا بالحق ولا يزول ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه في ويهلك فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا يبدي الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما مغفرة الله ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى سعه رحمته التي وسعت كل شيء لخسر كثير من الناس ولهذا الانسان قد يذنب وقد يفعل المعاصي والله سبحانه وتعالى قد تسحه رحمته وتصل رحمته إلى ذلك ويغفر له كما حدث لهؤلاء القوم العرب أساءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما جاءوا لنبي صلى لمبايعته أو سؤاله أو اتفادة منه فإن الله سبحانه وتعالى غفر له فكان الأسب أن يقول غفور رحيم وهذه في الحقيقة مثل ختم الآيات بهذه الأسماء الإنسان لابد دائما أن يضعي الحكم الذي سبقها لأن الله عز وجل ما يذكر شيئا إلا ويكون مناسبا له ولهذا مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين آآ آآ ذكر عنهم أنهم يفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله هؤلاء ذكر الله عز وجل في القرآن قال أن يقتلوا وأن يصلبوا وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لكن قال بعد ذلك الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم لهذا قال العلماء هؤلاء المحاربون هؤلاء المحاربين لله ورسوله والمفسدين في الارض اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم الحاكم فانه بعد القبض عليهم لا يلفت فيهم الحكم لماذا لان الله عز وجل قال من قبل ان تقدروا عليه بمعنى أنه إذا يعني قبضوا قبل يعني أن يتوبوا هنا ينفذ بهم الحكم لكن إذا تابوا فإن الله غفور رحيم وكذلك في سائر الآيات ولهذا كان الإنسب أن يقول والله غفور رحيم لكن في آيات أخرى قد لا تجد مثلا هذه الكلمة لأنها قد لا تناسب الحكم المذكور أولا وقد أخرنا مثالا كثيرا ما كنا نذكره لا في قوي عز وجل في سورة المائلة والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كتب نكال من الله والله عزيز حكيم الآية الله عز وجل قال والله عزيز حكيم ولهذا لما قرأ عربي هذه قرأ رجل من العلماء هذه الآية أمام عربي خطأ بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله عز وجل رحيم فقال له الرجل كلام من هذا قال كلام الله قال ليس هذا كلام الله فأعاد فذكر أنه بدا أن يقول والله عزيزم قال الله غبران قالوا أنت من تقرأ قال لا قال كيف اعرف أني أخطأ قال يا هذا عزب حكي فقطع ولو قطع ولو غفر ورحم لما قطع لأنه هناك تناسق يعني قطع اليد لا تكون فيه الرحمه ويكون فيه الغبران يكون فيه يعني إظهار العزة وإظهار الحكم من الله سبحانه وتعالى قالوا لو, لو غفر الله سبحانه وتعالى لو قلنا والله غفر الرحمة لما قطع اليد. لكن لما قطع اليد ونفذ الحكم حكم الله سبحانه وتعالى ولهذا قال والله عزيز الحكيم وكل القران على هذا وهذه من الامور التي ينبغي ان يتنبه اليها الانسان والحاصل ان الله سبحانه وتعالى آآ بعد آآ ذكره لهذين الادبين العظيمين ذكر مدحا لاناس وذكر ذما لاخر حتى ينتبه الانسان ويعمل بمثل هذه الاداب ولعلنا إن شاء الله في الدرس المقبل نأتي إلى الآية الأخرى التي هي من أهم ما جاء في هذه الصورة الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاشِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبِيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا خَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْكُمْ نَذِمِينَ وهذه آية عظيمة ذكر فيها العلماء أشياء من الأحكام هذه مفوايد جوهر. هذا السائل قال هل, <تصفيق> هل تصح صلاة المأمومين إذا لم يسمعوا قراءة الإمام وتكليف؟ المأموم إذا لم يسمع الإمام يقرأ. المأموم إذا لم يسمع الإمام مثلاً كأن يصلي في آخر في المسجد. لا يسمع الإمام يقرأ إذا ركع الإمام يركع لكن يقرأ إلا ما يسمع لأنه ما يسمع لأن المأموم لا يقرأ إذا قرأ الإمام بمعنى إذا سمع الإمام أما كون الإمام يقرأ وأنت لا تسمع صوته في الأولى أن تقرأ أنت ولا تسكن وكي ونستكت عن صالة التضطح نجيد بعض اقوال السلام بيذكرون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد كقول امام مالك من ابتدأ في السلام بداية سنة فقد زعم أن محمد قد خاله في السلام. لا هذه الاطلاقة قد كاريت. يعني كما ذكر الله عز قال محمد من رسول الله وقال وما محمد إلا رسول, محمد رسول قد خاله من قبله الرسل وهذا شك يعني ان سيما مثل هذا القول الذي ذكره في حق امام مالك مالك رحمه الله يعني عُرف بأدبه الجم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلت عنه أشياء كثيرة حتى أن بعض أهل العلم نفه عنه يقول أن هذا من مبالغة لتعظيم منه مع أنه من أتباع التابعين، يعني لم يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدرك حتى الصحابه لم يدرك الصحراء، وإنهم من أتباع التابعين، لكن كان يدرس في مسجده، وقيل أنه كان يمشي حافيا في في في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يذهب إلى مجلس الحديث والسنة إلا إذا اغتسل وتطيب ولم اجمل الثياب وهو الذي كان يتمثل يعني بقول الشاعر أسن ثياب كما استطعت فإنها بمثلها تعز الرجال وتكرمه وكان ويقال أنه في آخر حياته ترك المسجد لأنه كان به سلس البول مرض واستحي من نفسه أن يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقطر بولا خشية أن يعني أن أن يوضح يعني المسجد فلازم بيته كل هذا كان من التعاليم النبويه فصدور مثلا هذه الامور يعني من بعض العلم لا يقصد بها الذهوي وانما هي جائز لكن كل انسان لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم او كذا فالاولى يعني ان يذكره بلفظ الرسول ماشي ما ماشي ماشي ما ذكر المنصب المنصب هذا اخذ ذكر هذا كتبناها بالفرنسيه ما لاش بالعربي ان شاء الله عز وجل يوفقه ان شاء الله لتعلم اللغة حتى يتعلم ما ايضا اقف بهذه المناسبة احيي كثير يعني من من اخوه بارك الله فيهم يعني حتى سمعنا ولا زال يعني نسمع عن كثير من من كانوا يسكنون في بلاد الغرب ويسكنون في أوروبا في بلاد الكفر يعني فخاركوا هذه البلاد وجاءوا إلى بلاد الإسلام وعادوا إلى أوطارهم بل أكثر من ذلك يوجد حتى بعض يعني الناس الذين ليسوا يعني من هذا البلد يعني عندهم جنسية فرنسية ويوجد وهم يعني الفرنسيون ومن بلجيكا وبعد ذلك يعني جاءوا إلى الجزائر والان يعني قد التزموا وياتون إلى المسجد وهذا لابد أن نعمل على إعانتهم حول إثاني عنهم يعلمهم يعني الكلام بالعربيه والتعلم العربية حتى يعني يتمكنوا من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاندماج مع اخوانهم وياتون الى المسجد ويستمعون الى الدروس ويستفيدون هادول الناس يعمل على اعانتهم ولا بد يعني اذا كان يعني يوجد طالب علم او انسان عنده قدره على تعليمهم معليش يجمعهم في مسجد ها يكون ثلاثه ولا اربعه يعلمهم شويه لغه يعلمهم شويه فقه يعلمهم يعني الامور التي يحتاجون اليها لماذا؟ لأن هادو ناس قروا بدينهم ومن اجل دينهم واذا اتوا الى بلاد كذا فيبغي ان يلقوا الترحاب لأنه ما جاؤوا الا لهذا لانه ارادوا الدنيا لبقوا هناك هناك يوجد كل شيء يوجد الدنيا ويوجد المال ويوجد الجمال ويوجد النساء ويوجد السيارات ويوجد كل شيء لكن هم أتوا هنا وفروا بدينهم لا ينبغي أن نحسن ضيفتهم وأن نعمل على تعليمهم وعلى إرشادهم وعلى. وأنا أعرف أن البعض منهم قد يأتي الآن إلى المسجد ويستمع إلى الدرس وربما قد تفود أشياء كثيرة ولا يفهم ربما حديث إليه ولكنه يحضر من أجل أن يستفيد ومن أجل أن ينتفع ومن أجل أن يحصل على الأجر فهذا نبشيه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم, جلساء يشخل هم الجلساء لا يشخذ جلسوهم هم لا يعني يكفيه أنه دخل المسجد ويكفيه أنه يعني جلس يستمع الذكر ويكفيه أنه جلس مع الاخيار و بقي معهم الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكلب مع أن الكلب قد لا يذكر لكنه لما كان مصاحبا للصالحين ومصاحبا لفتية امنوا بربهم فالله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن لان الجلساء لا يشخذ جلسوهم فكذلك هؤلاء حتى وإذا أتى إلى الدرس وربما قد تفود أشياء كثيرة ولا يفهم أمور كثيرة، مع ذلك يعني جلوسه بهذا المسجد كفيل بأن يكتب له إن شاء الله الأجر ونسأل الله صلّاً دعانا يفقه الجميع بما فيه الخير. هذا الطالب قال يعني لوزتهم برصة أخرى في فقه. أنا مذبي لكن ما الطالب يعني لحم لحم لأن عندنا أعمال أخرى. قد تحول دونا يعني وجودنا دائما في في في المسجد. ولكن إذا كان واحد تفرغ من بعض الأعمال هذا إن شاء الله مذبين أن يكون برس الفقه لأن مدرسة الفقه ضرورية ولابد بد يعني أن أن تناه من بين العلوم الأخرى.